الإفلام من را تلك آيات الكتاب والذي أزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل ونخيل صن وغير صن ولم يسقى بماء ونوفضن بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم فعجب قولهم أئذى متنا وكنا ترابا أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار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 ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم وما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء سر القول ومن جهر به ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار له معقبة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 فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم دونه من هو الذي يريكم البرق خوفا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمان وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة، ويرسل الصواعق فيصيب بها من وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهْوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى يبن غفاه وما هو ببالغ وما دعاه